يرشاشهم سطروا الملحمة وصاغوا المعارك بالأحزمة وصانتهم الشر على أرواحهم وبالنفس دادوا عن المسلمة. وبالنفس ذادوا عن المسلمين، ورشاشهم صفّوا الملحمة، وصاروا المعارك بالأحزمة، وصانت حما الشرع أرواحهم، وبالنفس ذادوا عن المسلمين، وبالنفس ذادوا عن المسلمين برشاشهم صفّوا الملحمة وصاغوا المعارك بالأحزمة وصانت حما الشرع أرواحهم وبالنفس ذادوا عن المسلمين وبالنفس ذادوا عن المسلمين شباب بنيرانهم أجهزوا على دولة الردة المجرمة. كم جندلوا من عميل جبان أبدوه بالضربة القاسمة. شباب بنيرانهم أجهزوا على دولة الردة المجرمة. كم جندل من عميل جبان. أبدوه بالضربة القاسمة، أبدوه بالضربة القاسمة. يرشاشهم سقط الملحمة، وصار المعارك بالأحزمة، وصانت حماة الشعري أرواحهم. وبالنفس ذادوا عن المسلمات وبالنفس ذادوا عن المسلمات يخيطوا الطواغي تألهابهم ومن ضطجهم ترجف الأنظمة نهارا يشنون غاراتهم ويغزون في الليلة المظلمة يخيف الطواغيت الإرهابهم، ومن أبضهم ترجف الأنظمة، نهرا يشنون غاراتهم، ويغزون في الليلة المظلمة، ويغزون في الليلة المظلمة. صراعا حوار الحسان على صدرهم أشرف الأوسما وساموا شهادات أسم المنا هني ألم من حازها خاطما سرا عن مضول الحوار الحسان على صدرهم أشرف الأوسما وساموا شهادات أسم المنا هني ألم من حازها خاطما هي التي من حازها خاتمه يشاشين سطروا الملحمة وصاوا المعارك بالأحزمة وصانت حمى الشرف ارواحهم وبالنفس ذادوا عن المسلمة وبالنفس زادوا عن المسلمة يرشاشهم سقطوا المالحم المعارك بالأحزمة وصالت حمى الشرع أرواحهم وبالنفس ذادوا عن المسلمة وبالنفس ذادوا عن المسلمة